تَن يئس يرزقها رغدا من كل مكان يئس يرزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباث الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 118. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع ولهم عذاب أليم وعلى الذين آدوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون